الأنس والأفرع في السحر أزحت ما بقؤدي من لضر الكدري يا وارد الأنس والأفرع في السحر انزحت ما في فؤادي من ضلال كدري لا شئتكم ما هذا الجزء العقي قوال مررت بالارض ذات الماء أرض بها سحب الإفضال منطرة مخضرة التربي بالأعشاب والزمر بها المسرة والأفراع دمائمة يا قوم زكّرني بالخير ومن ضفري إني لا أذكر ما يوماً وبيع أذلاً فيرعى الأذن من قلبي مع الضجري. حوت حبيبا به الاكوان نغمره يضؤ رياهُ بسغل وفي وعري برن سخيا تفيا وسيدا سندا يضيء لامل الكون كن غمريه ترى الجلاله بحر جود إن ترى في حاله الجود تلقى جودا كن Asal siada balail al-qulayt bal ruh al-hidayat lubbal lub min muzhari zina وخير الخلق من شربت به البرية من بعد الولين حاضرين عنه الجمادات أضعت وهي مفسيحة وقد أتى منعه في معظم محمد آل خير خلق الله قاطبة وسيد الجل والأملاك والأملاك بشري محمدا خير خلق الله طاقبتان وسيد الجن والأملاك والبشري sayyidi ya habiballah ya sanadi wa ya rukli wa ya yan wa zari wa لها تهبي ويا أتكتي ويا سوري ويا روحي ويا وطري أنت الغياث لمن ضاقت مدائم وغير من يرتجى في الحسر ومن يسرين وأنت أكرم من بالكون والسبب أخوال نيل المنى والقوز بالضغرين يا رسول الله انظر Surah al